وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة السادس عشر من شهر جماد الثاني لعام 1437 للهجرة الموافق الخامس العشرون من شهر مارس لعام 2016 للميلاد نواصل دروسنا من كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى باركس معتي جمعات معلتي عسرت شدشته جماد الثاني شحن 423 شوعه هجريه كمون 20 حمشت مارس قلت شحن عصرته شدشتن ميلادي ان شاء الله تبغى لي نوصلو لنا درسي كاب كتاب الاصول الثلاثه نا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كمون بشرح قلصان الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله تعالى مباركس أبتأ أركان الإيمان تطولنا نيرنا الأولى أن تؤمن بالله تقدميتي أركان الإيمان تمالتي بربي كنأمن و أبشرحنا إزياء شيخ من عثيمين تقسلنا نيرو أربعة أدلة مرتعوتات أقربو ربي خمزن لون تنكحتي مالتي بدحري ربي ألو مسبلنا ربي Tauhīd ar-rūbīyā, 5 kubbū'o, tēmāl jamaāt, vāsīlnā nīrnā mālātīju. Ustādama bāti tākbārāt nāy Rābīyī kā nāmān, Rābīyī nabainu zi kalliq, Rābīyī rizk zi banna, Rābīyī nazāk alamnā, zimma hādru, kamūūn tājnā zhīb Rābīyī, kamūn vālāt zhīb Rābīyī, kamūn vālāt zhīb Rābīyī. نباركس لما عانتي إن شاء الله ناب توحيد الألوهية نساقر تقال إيتي عينتنا يتوحيد توحيد الألوهية توحيد الألوهية أنتاين دحر لنا مالاتيو الله تعالى بأفعال العباد نربح حادنا توقن أمنلو حدا مخانو مخاب بأفعال العباد بتكباراتنا هنا مالاتيو مالات نربط راح كنصوعة لنا Ko Chrgiiesan pie arīstādi tās j horror프īs? Arīstēt tā 50 tāsource, une tamēmē kāriņai laī loose jums. Pū ours jūs, Arīstēt tā appealalī possibly jautāba kārers叶āja, Arīstēt tā Charlotura, Arīstēt tāulesiu ā darf nēsicher티, Arīstēt! NēESTīĕ ēinā أي, أنه أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له ربي حادئو حق أن يازخوني قويته بجكة ربي زوء زلوه نخاله أطزم لخوز اللوغن باطلهم حادئ قويته حادئ ربي ترحموا خانوخن أمن مالتيو والإله بمعنى المألوه إله كاب مألوه زو وسط مالتيو مألوه تيلنا مالتي دم ماماك زاقبوه مالتيو إذا كنت تخلقاً كما تخلقاً ببيني. إذا كنت تخلقاً أحادي ربيك كزائي أي المعبود حباً وتعظيماً. أمو قاني فتوت قيرناً ربكك كزعوه. كم أول كبرتان أي وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقرة الأية 163. رب نتا يبنى اللبزة آزئة اتقويتاقوم ربي حادئم لا إله إلا هو بجكء ربي زبها المجزاة تذقبوه يلن الرحمن الرحيم عزيرو هروزو خان الرحمن رحيم دماني قيامة مع التينة مؤمنين زرحملهم يبل رب خابهم يكبرنا زياب سورة البقرة آياء قصري 136 رخبة وقال تعالى شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب بعلن نفسه مسكر الله لو حد مقانو قال أيها الملائكة كل مسكرم لو حد إخا إلهنا إلا مسكرم واول العلم كم اون علماء انبياد ما من باب اولى ابزاء أو حتى علماء غيتروفون ماسكي روم رب حدا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قائما بالقسط مخاني رب سبحانه وتعالى فتح ذل وجهه قائما بالقسط alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tafaddal hayati ma'na qa'iman bil qis rabb subhanahu wa ta'ala fatahzullo rabbi'u la ilaha illa huwa al aziz al hakim umu khaab bijakoo rabbi zibahalyalan al aziz umu khani rabb subhanahu wa ta'ala tizzulizukhun malati أبزدنا هذا ربي زدالي وترحي زخون سواء شرعي أو كوني كنت تقدر لنا شرعي و كوني شرعي ربي زفوته وترحي زخون أبكون قن ولا ربي زيفوته كله ابتلائه خ... قاتم يخيلي هذا ربي سبحانه وتعالى نبارته كفر أي رديا اللومني لكن إمتحانه قن كفر غم زوله ما عالته اذي كوني نبلو الحكيم بما نملو علم بحكماته سبحانه وتعالى زم محذره اذي خاب يا شباب كل هنا نذي شريد نسمعه زلنا مالتي توحيدنا حز كن موت مع عالتي تاع توحيداتها تا الله صلى الله عليه وسلم من قدوم نكتل اذا دعوه السلفيه قطب بلنانا حزه ذخله في تنريء زلنا كمجد ربي موسى اي كمجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى اذخونه ربي سلمنا ربي ابزحك دخونه دعوه سلفيه ربي قد يبلنا وكل ما تخرذ الهن مع الله يعبد من دونه فالهيه باطله زخونه مخلوق نحسوه مقزعتي قال يوم نملكا يقزوه قال يوم دمانينا أنبياء قزوه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مقزعتي ايقبوا مني كم تأو بكر صديق زباله ما التي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ازقزع زنبارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوم يميله ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت زي موت ربي أول خلافة مسحة أو بكر صديق ربط الناس بالله جل وعلا توحيد قبره رسول مويتوم يقول فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم مويتوم يقولون بزوحات ردة خبسلم الناس واسون يرهم تم ضعاف الإيمان نبرب تؤوانتي والعياذ بالله زكاة زعابيون يرهم فأو بكر صديق حاربهم إذن خبكون إذا توحيد زياء كم ترى بالزباله مالتي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اليقين هو الموت كساب موت ذمصاك مربخات وحدغه تگزا يلوم الرسول صلى الله عليه السلام اليقين دماني قال في رقم بعد الصوفيه وغير من تابع لكن زي تفسير حتى اليقين اليقين هو الموت سلزي لا أنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء والصالحين ازياتوا مجزعة تزقبوا ما يكونان مغنياتوا أي خلقون كم قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير مغنياتوا بالرف سبحانه وتعالى أزخلوا قيرا زلقوا أنا أحكنيا مقزعة تزقب أننا عايوا يبلالوا وأن ما يدعون من دونه الباطل نربي قد نعاي قد يفهم مقزعة تزقب رولهم زلوا مخلوقين دماني إذا حسوتي له وأن الله هو العلي الكبير ربي لعلنا زلوا وأبرسيون عب زخاني ربي أنا يبلالوا سلزي حضرات وحيدنا حز نتلع لخل زخاني ربي إزياء بسورة الحجن رغبة آية قطري صلى سانكلتن وتسميتها, وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في الله والعزة والمنات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سورة النجم الآية 23 أبزأ رب سبحانه وتعالى نتم إزياءتين نا هنا غويتا غويتا تشوچن ناعنينا نغزا زوبلو زلو دي بعدهم يخصم بكمن ايلو نتحنت لا تي لمه كليتي عزاي لمه سار سي تدم ما منات شماو صموله بن حرزتكازي امنا فنكفر على الباطل يقم تجزوز اللخوم يلو مقهشم كتوزلون كلكم من سخاتكم ابواتاتكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجه رب سبحانه وتعالى دليل أي وارد لكم انزين تجزوز زبل دليل يلن بعلخهم برؤوسهم يقمتخذون زلخوم يلو وكل اب شركه اب كفر زو ودغدما بروسهم صدقيت راح مالتي النجم ايه قصرية عسران سلسن وقال عن هود أنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سورة الأعراف الآية 71 أبسورة الأعراف هود عليه الصلاة والسلام تعالى ومن هزب مالتي عندما قلتني باطلة زخانة آلهة وبعض لهم ما أرموه حول تقيركم شم توصلا بدو حرزين عن تقزيكم دماء نزيني نانقزائي لكم تما قلتني رب تقزوه إلوام ما أنزل الله بها من سلطان إلوام يعني رب دليل أورد لكم نزين تقزوه إلوام برؤسكم يخم تقضو زلو تحق توحيدا <تصفيق> نعود تقتل إلوام عليه الصلاة والسلام آية رغبة وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سورة يوسف الآيتين تسع وثلاثون وأربعون أب سورة يوسف آية قطري سلسان جاعة كمون أربعة انتابل يوسف عليه الصلاة والسلام نتوم كلتا مسوطا آسي رمزنا برمالاتي دعوة قيرو لهم نبتوحيد حتى بس ربيد كوينو يوسف عليه الصلاة والسلام دعوة نبتوحيد قبر نيرو أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إذن زتفال عليها تقزو أنزل لخوم ايلا غويتا غويتاث ناتنا اين ويد ما حنا نغزئن زي افولان فولان لكم شمي بكم منزل لو خومدو يبلصاس ويسحدر ربي نحدر ربي نوندو تغزو ايلو ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم اصغاتكم من, من ما أنزل الله بها من سلطان رب غاني دليل اورد الوم ولهذا كانت الرسل عليه عليهم الصلاة والسلام يقولون لاقوامهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نحاج رب دعى تجزوا جكان رب قدكم خالق مغزتزق اولاد يبلون كلهم رسالات ولكن ابى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله الها مشركين عناد جيرم نازئيننا نغزا ابواتنا دصنوا حلنا اينجدفنا ايلو يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم نعانقزو شقرته وريدو دماني بجاههم بان يردونا يبلوا العاد بالله نما كما خرج اني نحري الكايو رب صراح يزردك فبقى أبشقر وديك, وديك رجؤوني من بال أزغاني والعياذ بالله حتى كفار قريش أبباحرين داقى شغلوا انت دا أتى جالبات تقول انت مركب معبل ما دعوا الله مخلصين وهم كفار سبحان الله أبقى إذا شقرت رب ترحم زسوعوني رمالة وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين رب ترحم زسوعوا فلما نجاهم إلى البر لما مرت مساو صومك اذا هو ايش شو الشيء تحاسب كان ناب, ناب فبقى ابزك يزن ناกิน كن... معبده تو... ما والعياذ بالله شركنا تو شوو يجدد شوو سبحان الله العظيم يا فلان يا فلان نتم شايخ نتم اولياء وصالحين يسوعوه العياذ بالله يا الله يا الله قديفه كابز معبد يزوم صوم ربي سلازي إذا توحيدزي حدرا ناب كلو خبات صحيح من أنتي دعوان نقبرنا بتوحيد ويستقيثون أعوتنا تراحز يكونس وردقنا ردقنا نابل كاب قيزة شكر مالتي رب خاني بيلو سلازي بارك الله فيكم توحيد الألوهية نحز كلا تن أنواع التوحيد عينتاتنا يتوحيد كلا نحزن وقد ابطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الالهه ببراهين ببرهان نعم ببرهانين عقلين نزن دغزو ونزلوا مغزاته زي جبن سواء قبر يخن سواء انبياء سواء اولياء سواء ملائكه رب سبحانه وتعالى قلت انا دليل اقرب ابن الشيخ ابن عسيمين رحمه الله الاول انه ليس في هذه الالهه التي اتخذوها شيء من خصائص الالهيه اله بللو غويتا غويتناتنا ازي مرموزي يبلو ويزي قبرزي ويبلو نزي قبرزي بالله نابشرك يا اتولو كن كايتردوهم كم سلسل إذن دوحر قيرو ماليتيو حتوتو بحن قول ون دحركي النايل رحمه الله قداما هنا قر هل كابتن رب زي ملكت مقلاتتات أبزق أبرزي نريعه هاشابا يلا رب سبحانه وتعالى ما يوك مارمو يقول زقونه ملائكة أنبياء والصالحين أولياء وأولياء خمزة على السنه والجماعه امننا الذين امنوا وكانوا يتقون مؤمن تقي تقوين هذا ولي من اولياء الله على السنه على فهم سلف الامه هذا ولي من اولياء الله ان شاء الله نحسبه لام زكي احد على الله لكن مزغول كلن انت دا مبالغه امسينا ثم نصاره سويت الله عيسى مبالغه مس قبر وربي لهم حجد ما اندحرنا احنا مبالغه نكبركم قلنا اب ملائكه يكون اب انبياء اب صالحين تاع شركاتك قاعده تمنى مالت كل شيء خنقانن مالتو كطور محبه فتوت اب شركه ودغن خلينا رب سبحانه وتعالى يبلنا ما يكون ما ياكل زكونه مخلوق ما ياكلنا زخونا مخلوق حميمنا كحيوان آكل الشفاء بيد الله واذا مرضت فهو ايش يشفي يشفين ربي يشفي زقول ندحر لبغا ايمان مليو وتوحيد مليو والله شكر شكرك وين دسمعت كول لا اله مرتبط بالله جل وعلا بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى طيب بدحر يون طيب الشيخ بن عثيمين. فهي مخلوقة لا تخلق أولاً أي تخلقنا ملائكا يخلقونهم أنبياء والأولياء والصالحين كلما يخلقونهم سلزمك ذاتي أي قبوا ولا تجلب نفعاً لعابديها نتنزق الزوان زلو سباة دماني تغميت بومنا زخواني خد تقوموا أي كلهم يمكب آمالتي بل تشركي تلعتطهم خدو وأبضرر دماء يود كله والعياذ بالله ولا تدفع عنهم ضرراء سأقام عند حرقات إموامون نجس أقام كخنططولهم أي كؤلونيهم ولا تملكوا لهم حياة ولا موتا كم قوون حياة كندزي عدم واسخنان تيلهم نجل ما أقوله قذي عدم واسخن للكاية أي واسخن سبحان الله عند حر بحكي حسبو خينهم إذا ما أبشر عدم واسخنها زي بلوام عدم يوم كواسخ عند رب سبحانه وتعالى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخر. انتواعي حنت ساعة وستقال لغوا أبعلمي غازب لك. كمون موتك أبتخذ موت معالتي زياء ربيعك إنواما لتي. ربي خاتمانا يسبوك. إذا أبقونا بارك الله فيكم زي تكباراتنا يا ربي أبمخلوق أين رخبانينا. لا ملائكا يخون ولا أنبياء ولا الأولياء والصالحين. كمونوا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشركون فيه اب السماي املقوتناي سماي كمان ولحنتي زملكوو نغير يلن امريتكم زملكوو نغير يلن اب الدنيازي لنمصم كمان تغمي ايبلوا ولا قدعه ايبل الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم له. قل لا أملك لنفسي موتا ولا حياتا ولا نشو نفعا ولا ضر ولا تاهي وتعيون أبي ذربي أبله الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقزؤوا طيب قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهه لا, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا سوره الفرقان الايه الثالثه رب سبحانه وتعالى انتي بلال واتخذوا من دونه اله نرب قد فهمسني نزيئا كنغزا انا هل ذكر منكم ف sustained disag grande؟ التلالي، أولاًً وعلت ذلك عريك. انا بدي معطلة عمركس. لدل starter عمركس.ampgan.yim pen projeto. Kü IP D4 fantastic. Wal我有 28.5 10. signs. prevision. Sof into authority. Po Granny. Pow Goas.ept. Sof no good PR. Uyla.d A!g.o. on إلا الله سبحانه وتعالى شفاة ترميس حميمة تدنيس بعراتي تدنيس نحر الكه شفاة ترميس حميمة تدنيس نحر الكه شفاة ترميس حميمة تدنيس نحر بل بالعكس شرك تبوصخ الله حميمك وصبرك كبيرة الدنيا تقيدك يحشكك نعجر كمانتات حمام مستوحدة لكن تدات حمام كيداته شرك مدحر مسيحكا. والله الع... و... و... والعاذ بالله انتاي تقولون علىخه خالد مخلل في النار توبه زي بلسم مالتي نذر علم اب جهنم رب اغفر لوني مالتي رب سلمنا من شرك كمون اذا انت تزون زل اخومله حتى ملائكه بنات الله يبلون يرون كفار قريش ملائكه نبعلو زملكوه نغير يله نفسه مو لا تغمي ولا غدات كمون زخونه مخلوق نفسه كمان معاسيز موتاي فلطان وكمايلي والله زفلا زيلا ازي الله فيكم بحل في نبوتاتنا نديتاتنا ازي توحد زينب وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في سورة السبع الآيتين 22 إلى 23 كموض رب سبحانه وتعالى انتهي بلاله اسكي لمنهم نزوم مخلوقين زيادهم نزوم فطورات كماخهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كنذا ذرة أي أي ذرة يرى انه ايش اصغر نمل زناست صاصه ذره نبله ابعدنا انتينبله ما لي ادري كنت قادر تخون والله كنت قادر تخون زي طمخهم نعقديفكم من ايش نعاتكم كتغزوهم من زمخلوقين كتغزوهم جميركم كتلمونه جميركم الله رب سبحانه وتعالى اب الدنيا طمخه باخر ادما خساره أبسمائي أملوكوتي يبو الله من ذلك إذا كنت أقول لنا أبسمائي كموهون أم مرت أبسمائي أم مرت كموهون أبسمائي مرت كمان ربي شوية بازئة كنشارككا أي بلواني كل أملوكوتي ناي ربي وإذا كنت ربي تقاظؤوه ويلو كموهون وما منهم من ظهير أي معين قام وانرب بحاجة زائد لينيلو رب سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن سبحان الله ان يا رب ندحري لك والله العظيم قلوب العباد بيد الله حتى نباروت نسبات رب خصر لك والله اصخر لك بس نبرب تط راح تتمارس لكن الرب راح يختبرك يا غالي ما انك غريدل تصبر تثبت ولا لا نزين بالرب ده كون فيكون انت يوم يومين اسبوع شهر شهرين سنه زي كون ابكون فيكونك فرجهك يخلي رب سبحانه وتعالى لكنك ايمانك راح يختبرك انتبه حمامدي انتبه نقص من الاموال ظروف متسعهك يا ربي يختبرك اي زلو سقولي زريك ازلو صبرت تغبردو يتغبر وقال اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كما رب سبحانه وتعالى انتهيل قد مزا ازاز الاملاتي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادن له ولا ذروب قرناش الناس كيشوفوا عنا يشوفوا عنا او الله صلى الله عليه وسلم بعاب يوم انك يشفع عنا له اذا كن رب لهم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فقدنا يا ربي لذلك كيشفعوا تقول رب خفك له رب خفك تقول له خف تولك رب خف تولك تقول له موحدكم سني سلف يقول رب خفت والك أمن قدنا يا رسول صلى الله عليه وسلم تتوحدون حز كمون رب سبحانه وتعالى إليه أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يعني مثل رب يشركي قبر الله ما لا يخلق شيئا مقاني أي خلقون سيقول يقول زوما الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نتن مرمو مستبرا من فعل هذا بآلهتنا من ذا خمس غير سيرون سبحان الله نفس انقل خلى بلا نشع نفس انتقل خلى ابدا تزاري بنهم فلان ها فاسالوه من كان ينطق عليه الصلاه والسلام كاختبروا من بلبونك من لسمنت كحسبه منتي, منتي؟ حنقولون كسرحوم منتي فسبحان الله العظيم قال يوم سبحان الله وا لبسنزيد حنام وخات تجارب كان, كان زي منلسه نتبسط بهيلو سبحان الله شفتها توحد رب سبحانه وتعالى نزال ارزيئه زاري بو سبحان الله اسم قا لنا قال قال لي لا ابي كندغوز ما شاء الله اكيدهم من جسماتي ترى اخندنا رب سبحانه وتعالى انتيلو نزال سبحان الله شوف قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتوحيد سليزن برمالتي فرب سبحانه وتعالى خب شقر يوزاك كم زي أقيرون لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بتوحيد سليزن برمك خب شقر اللقيقهم هزا نار زي عدمات أفئاء مالتي وقال تعالى اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون لننبسب كعوت وايكلو كمون اتعوتت يا اي ملكوان يوم نخعوته يبل زياب سوره الاعراف رقبه اايا قصري 199 حدن كانت هذه حال تلك الالهه فإن اتقاذها آلهة من أسفه السفة وأبطل الباطل سلوه تكبراتنا يربي كبزيب مالأت كم يقيرون يوم ربي يوم زبزواها زلوه إذن؟ إنتهي مالأتو حاد سفة هزلوه زي حسب حان قوله قودوا لزخانه أبشر كيوودغ رب سلمنا أتخاليتنا إيماج الرشان أبزع دقيقتين تتوقفل إن شاء الله ساعة تأكل سلوه الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالروبية كما قال تعالى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 اتخاليتم باري اذو مشركين زياتهم رب سبحانه وتعالى خالق مخانو يا امن يوم يا عقب مخانو شجر وري درك شجر قنت تلك مخانو يا امن يوم اب توحيد الربوبيه يا امنو بتتكبرتني يا ربي وداني ربي زي تجزوت الكلام قل اب زيات صقمني راتو كم ترى بسبحانه وتعالى أبسرة البقرة تغسو مالتيو يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم, خلقكم والذين من قبلكم قدميكم زنبروا هزبتات ونزي خلق ربيو لعلكم تتقون من أنتي إن رب تفرحوا وتوحيدكم الذي جعل لكم الأرض فراشا مريت كم منسف قير لكم والسماء بناء تَمُونُ سَمَائِي كَمُهْنَصَ عَلَيْكُمْ تُرِيعُ وَأَزَلُّهُ مَا لَكُمْ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً السَّمَاءُ ابْزَأَ دَبَنَا مَا لَكُمْ كَبْزَ كَبْدَبَنَا مَايَ أُرِيدُ بِزَمَايِ زِغِيرُ دِمَانِي فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سلزيني مسرب الشركي تقبرو مغنياتو ما يوكيع نعاكم زرسككم زلوهو كام مريزة بكلو زلوهو استفعل عليه حرشتاتات استفعل عليه أتاقلتي زخلو آنن دا قبركم دا فلتكم كلكم نمتعكم شركة قبرو لي زلوهو ميز رب سبحانه وتعالى انتايلو ولا ان سَعَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ فَأَنَّا يُوفَكُونَ انت ذا حت يخلقكم تكا يوم ربي يخلقنا قبل يوم كبت عبادا كبطوح الزهاد مزللون من تا يوم رب سبحانه وتعالى اب سوره الزخرف ايات 8 وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَالْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّا تُصْرِفُونَ سُورَةُ يُونُسَ الْآيَتَيْنِ 31 إِلَى 32 بارك سرب سبحانه وتعالى بزازئ او انتابل اللهم لاتي من يغصب سمائين كمرتين رزقكم زلله ربي عين تغمن اتم اسمعي زغانة اذنه من زمل كان من قال يوسف سبحان الله يسمع اذن الله لكن عين يبلون يعور ما قال يوسف دم معاكس يرييو لكن سمعه مخون ايسمعن سبحان الله بملكة كزارة بوع المال هزي يكون هزي قدرة ناي مني ربي اتوم اذنا عينن ابننا زلوخني كمنو كبربي ازرئنا كل <سؤال> كيزين ربي كناشكروه انا مسكونو اي جباء مالتي اما يملك السمع <سؤال> والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كبهو زلو كمود ماني هو ذا لو اذا ما له حد كافر مؤمن يا كاب حد مؤمن دم ما كافر يا وذ نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام كفير وايضا امراه نوح وامراه لوط قلتان جاءتا كفرا رب سلمنا وامرأة فرعون مس كافر زوجنا تغمطت كلها ربه داه آسيا فآمنت بالله سبحانه وتعالى قالت ربي من لي عندك بيتا في الجنة خماني لا دعا قراء رب تغبيلوا زوج اللغة أني سبحان الله قدرانا يربي ومن يدبر الآمر كم أول نزملو عالم عالم بزعز الله زوج الدنيا نغمط الله مريت راح يكونت عالم السماء عالم الأرض عالم الجبال عالم الحيوانات عالم الملائكة عالم الإنس عالم الجن عالم النباتات أشجار كل ذات عالم نزخل ذلك أما حذره عالم البحار نزخل ذلك أما حذره أحد حضر ربي مالتي. فسيقولون الله كفار قريش الله أочبره نيره نزخل القضران اي ربي أمنه نيره فقل أفلا تتقون ربهم زيتParحا سما أخبرون زنت detto أفتلا فإن حذره ربي قل يعرفون نما مخلوق يقزوا ويلو ربي فذلكم الله ربكم الحق بحك اخوانا اله ربي فماذا بعد الحق الا الضلال دح رح حكي ضلالت رح طفاتي تصرفون سلازي لمنته اخون كبت عباده نا تو روح قزلوه ربي كبت موحدين قبرنا ان شاء الله ابزات تطوبل لما انتي ناي توحيد الألوهية وسدنا أبزمتسي جمع الدمان شاء الله ناي توحيد الأسماء والصفات كن وسد بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته